ويا قوم مالي ادعوكم الى الن جاءتي وتدعونني الى الن تدعونني لاكفر بالله واشرك به ما ليس لي به علم وانا ادعوكم الى العزيز الغفار لا جَرَمَ اَنَّ ما تَدْعُونَني اِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلا فِي الْآخِرَةِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلا فِي الْآخِرَةِ وَاَنَّ ما دنا الى الله وان المسرفين هم اصحاب النار فستذكرون ما اقول لكم وغفوض امري الى الله ان الله بصيره عباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بأل فرعون سوء العذاب ان نار يعرضون عليها هودا وعشيا ويوم تقوم الساعه ادخلوا ال في العون اشد العذاب واذا يتحادون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا فيقول الضعفاء للذين ستكبروا إنّا كنّا لكم تبعاً فهل أنتم مجنون عنا نصيباً من النّاس؟ قال الذين استكبروا إنّا كلّ فيها إِن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم مدعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب